سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم في يوم كان مقداره 50 الف سنه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 نزاعة للشوام تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعام إن الإنسان خلقها لوعام إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دارا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 وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وَعَنِ الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون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 يَوْمَا يَخْررجونَ مِنَ الأجد فيِ السِرع كَأَهُم إى نُصُب فِظُون خاشِعَةً أَبَصَارُهمم تَرهَقُهُم ذِلَّ ذَلِكَ اليَومُ الذي كَُ يعَدُ